وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمرهم في غفلة أخرى واضحوه في كتاب إذراء تَذْكِرَ ادْكَان صِرَطًا سَوِيًّا يَا أَبْتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ جي <شيطان> قو كان للاحب ييعصر قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم وَمَا تَدْرُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهُوَ رَبُّكُمْ عَن سَاءَ أَنَّا أَكُونَ فِي دُعَائِرِ بِنَلَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَنِ